<تصفيق> ا ل حمد ل ل ه شدو ه ا ل ل ي ل إ ل الله ا وحده و ل ا شريكه لا شدو ان محمدا ً ع ب د هو ر س و ل ه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فكنا قد انتهينا في ا ل م ر ة ا ل س ا ب ق ة من آ خ ر أ ح ك ا م النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين حكم الاخفاء وذكرنا أ ن ن ا في هذه ا ل م ر ة إ ن شاء الله ن أ خ ذ أ س ئ ل ة على ه على احكام من ا ل س ك ي ن والتنوين و ن أ خ ذ بعض ا ل ت ض ي ي ق ا ت على هذه الاحكام فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في الكتاب في بعد مراتب الاظهار في بعض الأسئلة يقول استخرج من هذه النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل إ ظ ه ا ر الحلقي لنون ا ل س ا ك ن ة و ا ل ت ن و ي ن هي ا ل أ س ئ ل ة ديت يعني لو ذكرناها هي دي بتلخص الموضوع بتلخص الدرس فدي ان شاء الله ممكن إ ي ه نعتمدها ك أ س ئ ل ة الامتحان ي ة ف ا ل أ س ئ ل ة اللي م و ج و د ة ورا كل درس دي بتلخص ايه بتلخص الدرس كله ف ي ج ي عندنا مثلا ف ا ل ن س ب ة ل ل أ حكام ا س ت خ ر ج من هذه ا ل ن ص و ص ا ل ق ر و ن ي ة ل ظ ا ذ ر ل حلقي لنونس كينه تنوي قال الله تعالى أ ق ر أ ا ل آ ي ا ت و بعدين ب ق إيه مع ب ع ض ن ا ك د ه ن س ت ه ل ك لي ا س ت خ ر ج ا ل أ ح ك ا م و ا ل ظ اذر ماشي قال الله تعالى كتاب أ ح ك م ت آ ي ا ت و ثم فصلت م ن ل د ن حكيم خبير حكام الاظهار الموجوده ل ي ة في الآية ديت ي ا من إيه؟ لا لا لا عشان الناس اللي عشان ناس كده دي هي ع ن مستخبية ر في نطلعها ع ن ي الايه ن ت ت ه و ناس ممكن تكون دي بعد الإظهار على طول معد حكم ا ل إ ظ ه ا ر مين ي ط ل ع علينا بقى احكام ال ايه كم واحد اتنين ت ل ا ت ة والباقي أ ر ب ع ه ا و ا ل ب ق ي مش عارف إ ي ه طب اللي مش رافعين ايديهم مش عارفين ولا ايه ولا مش مذاكرين ولا نفهم بس الموضوع ل خ اول م ر ة ماشي شيخ اول م ر ة ب ر ض و اول م ر ة دي ت ا ن ي م ر ة دي ايه كل م ر ة يعني طب الاظهر احنا خدناها ل م ر ة اللي قبل اللي فاتت عندك كتاب و م ح ك م ة اياته ثم فصلت مولاده الحكيم ا م اه اظهار ت ا ماشي تمام ل عشان الهمزة خ ب كده بدل اي تنوين ف ي ن <تصفيق> ماشي、ها. في ح ك م ت ا ن ي لزر ل ظ في ا ل آ ي ا م حكيمون خوي حكيمون تنوين بعد ايه بعد ا ي تمام ا ق ر أ كدا ا ل آ ي ة ا ق ر أ ا ل آ ي ة كدا <تصفيق> ن ا س طيب ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة قال تعالى الا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحن بغي اللي دي قولي الناس مش شيئا رفع تمام طيب اقرئك لا ي ق ر ر ان الله سميعون عليم、أو. تمام ا ل ي و الله عليم حكيم ماشي طيب, تمام. ماشي. طيب مين اللي يقولنا ل اقسام الادغام من غير ما يبص في الكتاب ماشي الادغام ب ق و ن نحروفه ايه تمام ل ا ل لما ولد م ولد م ا ولد لما ولد لما ولد م ا ولد لما و ل م ا ولد لما ولد لما ولد لما ولد لما ولد لما ل د لما و ا ل د لما م ا ل د لما ولد لما م ا ل ن ا ق ص و ا ل ك ا م ل ش ا و ر ن ف س ك t a m b i é n الرجح الرجح ان ي ت غ م مع النون مع النون والميم كامل ولا ناقص كامل ي ع ن ي ا ل غ ن ة اللي موجود ة دي غ ن ة إ ي ه غ ن ة الحرف الجديد مش طيب تمام سلام الله طيب حنستخرج ا ل ل ت غ م بغنى ولدغم ا بغير غنى في ا ل آ ي ا ت قال الله تعالى <تصفيق> أ و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين دي فيها إ ض غ ا م ب غ ل ن ة و اضغام من غير غ ل ن ة ا ل إ ض غ ا م ب غ ل ن ة فين تمام تمام تمام ف ي ت غ م من غير غ ن ة ط م ح ي ط ه م بالكافرين دي ايه تمام ا ق ر أ ا ل آ ي ه كده او ق ن ي ك س م ا ب ا وبرق وبرق ي تاني, تاني كده وبرق ن لانهم هم ا ل صفاها اولاكي لاي علامه إيه د ه ض غم ا إ ي ه ض غم ا برغونه تمام مش مين س م ر ا ل ي رزق د غم ا م ر ا ت ي ر ا م ر ا ت ا ن ي ل ز ق س ا م ر ا ت ا م ر ا رزق س ا م ا ت ر ا م ر ت ز ق س ا م ر ا ت ر ا م ر ت ي ر ا م ر ا ت ي ر م ا ت ي ر ت ن و ي ن ز ق ت ي ر ق س ا م ر ا ت ق س ا م ا ت ي ه ا ه ب ن ق ل ب م ا ت ر ا م ر ا ت م ن ث م ا ر ا ت ا ل ر ز ق م ا ش ي و ع ل م ن ا ه م ر ا ت ي ر ا ق ا م م ا ت ي ه ده ا ي ه افمن كان على بينات من ربي م ش ده ي ت غ م ض و ل ن ا في ح ا ج ة تانيه ة اه تمام افمن كان على بينات من ربه وزي ما قلنا كده برضه ثمرات الرزق تبدا ايه مر من ربه تمام النون بتقلب لراء مر ربه تمام ونفس ا ل م س أ ل ة معلم وعلمناه مل من, ال... من لدن ا علم طيب مش طيب عندنا في الاقلاب قال تعالى قال يا えっ、oh. ده ايه اقلاب فين الاقلاب اه تمام النون اللي عليها م ي م هي م ب و طبعا ة عندك ا ا ل ن ف و ي ميم ه ط ب اللي عندي مفيهاش م طيب هو الضبطه في المصحف ان ايه؟ لما يبقى في م دي يبقى ايه, إيه؟ اقلاب ناشئ مفيش تاني تمام م ش فلما انباهم نفس اللي هي ا ل م ا ل ن و ن س ا ك ن ة بعدها يبقى اقلاب ماشي طيب ا ق ر أ كده ا ل آ ي ة يا آ د م طيب احنا قلنا في القلاب ان احنا بنراعي ان لما جاء أ ن ط ا ل ل ق ا ب يعني ما بقفلش شفتي ا و ل تمام عشان اخف ي الميم الميم اللي هي ا ق ل ا ب ع ب ا ر ة عن ايه ع ب ا ر ة عن قلب النون الساكنه لميم وبعدين الميم ا ل ج د ي د ة دي بعمل ف ي ايه باخفيها كويس فبعمل ايه يعني ه ا فبعمل بسيب فرجة ف او ت ح ة ب س ي ط ة خالص بين الشفتين عشان إيه؟ اخفاء الميم كويس فانباقهم بحاولها دي ازاي قال يا آ د م أَمْ أَمْ انبئهم أم ماشي ما لو ق ف ل ت شفتي انبئهم دي كده ميم خ ا ل ص ة مش مخفيه فانا ح ر ا ع ي انك ب ف ي ه فيه, فيه ت ح ة ب س ي ط ة خالص تمام بين الشفتين عشان ا خ ف ى الميم تمام بتبقى انبئهم باسمائهم ماشي ا ق ر أ كده تاني لا متقفلش ف د ه و م ت ت ك ش كده يعني ي ب ق ف ت ي ه م ف ت ح بسيطه خالص ام لا مش ام مش بالميم مش ام لا ام ام、م. تمام. تمام بس ن ط و ل في الغنا ش و ي طيب نطول ان الله كان سماعهم بصيره مش م ح ت ا ج ة ايه مش م ح ت ا ج ة ح ا ج ة لبيان موضع الاقلاب يعني طيب الايات اللي ج ا ي ة دي بقى ه ن ش و ف لو كان فيها اخفاء او اظهار أ و إ خ ل ا ب أ و أ ي ح ا ج ة مش مش ح ن د ر على ا ل إ خ ف ا ء بس اللي هي التمرينات اللي بعد اللي بعد حكم ا ل إ خ ف ا ء قال تعالى ا ت أ م ر و ن الناس بالبر وتنسون أ ن ف س ك م و أ ن ت م ت ت ن و ن الكتاب افلا تعقلون M.、Mm. Uh. O.、Oh. Cois. a M.、Mm. Mexe. Também mexe. メッセージ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 بعد ايه خمسة، خمسة. تنوين ايه تنوين ايه اللي بعد خمسه اه والكام ك ل م ة اللي في الاول دول مفهومش ح ا ج ة ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ت غ س ش و ش يا شيخ لا ده نقول الشيخ اللي قامك ما ي غ س ش ك ش مفيهاش ا إ خ ف ا ء اه بدا إ خ ف ا ء تمام ننسخ إ خ ف ا ء ماشي طيب من آ ي ه أ و ن ن س ا تمام ماشي <تصفيق> تمام ماشي <تصفيق> منها دي مافيهاش حاجه من؟ منها <تصفيق> طيب كويس メシ。<Whenever. dengan S 2> <vs> طيب الايه الثالثه ان تبدوا الصدقات فنعما هي و إ ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم تخفوها ده ايه وانتو خ ف و ه ا ا ن ت قلتوا ا ن تخفوها اخفاء تمام ماشي تمام ماشي كويس ايه ه يا ل ن و ن دي ايه لا مش س ك ن ة طيب في اي مشاكل في اللي فات في ح ك ا م النون ا ل س ك ن ة والتنوين م ف ه ا ش مشاكل طيب يعني الدنيا سالكه ع ن د ك و ي س ة ماش طيب الحمد لله طيب احنا ممكن ان احنا بعد بعد كل م ج م و ع ة أ ح ك ا م كده نعمل ا خ د ه ن نفس الموضوع ده الموضوع اللي هو نحن نعمل تطبيق فممكن بنفس السورة دي نحن ناخد الأمثلة اللي, في اللي في الكتاب نعمل فممكن نمشي وممكن مثلا تطبيق هو كده نفسه كده نحن بنفس نحن نجيب احنا مثلا نفتح في دي أمثلة أحسن المصحف المصحف لا من كده كده هنعمل تمرينات بس انا قصدي إن نخلي التمرينات ا ل ا م ث ل ة اللي م و ج و د ة في الكتاب من المصحف احسن طيب خلاص ممكن احنا كل فترة بعد كل ف ت ر ة كده بعد كل ع د ة احكام ناخدها نعمل درس نخليه تطبيق عمل اللي احنا خدناه ولو فيه اي اشكال في, الـ في, الـ في الاحكام اللي فاتت نبقى ايه نتكلم عليها تاني ごめんなさい。 في ذات الحرف صفه مش موجودين ب ا ل غنيه كامله يعني خلاص معلش في اي حاجه ت ت ل بالحرف ر غ م الناقص ان ذات الحرف تذهب وتبقى صفه الصفة بتاعت النونه ديال الغنيه فلو بقيت الغنيه ب د ا ل غنيه كامله قريب فدلوقتي مع الياء والملاء والواد الرغم ناقص دي و ا ض ح و ل ان يكون ا ك افضل م ا م ك ان ي ك و ا ف ض ل م ل م ان يكون ن ا ك افضل من ا ل م م ك ه ل ا ل م م ي ه ا ك ا ف ض ا ل م م ي ك و ا ل م ا ل م م ن ان ن ا ك ل ن ا ل ن ان ي ك ن ا ا ل من ا ل م م ك ي ف ض ا ل م ي ك و ا ك ا ف من ا ل ن و ن ا ك افضل ا ل م ي ه ن من ا م م ي ك و ا ل ل ي ك و من ا ل م ان ي ا ك افضل ي ه ا ك ا ل ن الممكن ان ي و ا ل من ا م م